بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن محمود الجزار محمود الجزار ده قصته معايا قصة بحكيها للشباب المصري اللي بيقول عندي بطالة أحكيها للشباب اللي بيقول يا عم الدنيا بقت صعبة قوي وأنا مش لقي شغل والحياة بقت صعبة قوي. يعني هي ليه ديقت علينا كده مش عارفين نعيش والرزق بقى صعب وأديني اتخرجت من الكلية وحاطط إيدي على خدي مستني لما حد يشغلني ما الدنيا حتروح بينفين فين وحيحصل بينا إيه محمود القرزار قصة مختلفة هو دكتور عرفته سنة 1988 كنا طلبة كان هو في كلية طب وأنا كنت في كلية تجارة وجمعنا اتحاد الطلبة محمود الجزار كان شخصية إيجابية قوي شخصية حلوة قوي ما هوش من الشخصيات المقفولة اللي اللي على نفسها كده كله حركة وكله حيارية يبدو أن الشخصيات دي هي اللي بتنجح في الحياة محمود الجزار تخرجنا من الكلية محمود الجزار دقت عليه الدنيا مش لاقي شغل الشغل بقى صعب والحياة بقى صعبة واختفى محمود الجزار وتقطعت بيني وبينه العلاقات سنين طويلة طويلة وتلف الدنيا وأسافر في رحلة إلى أفريقيا وأروح أوغاندا قبل ما أروح أوغاندا لقيت ناس كتير بتقول أنت حتقابل الدكتور محمود الجزار هناك ولا لا مينفعش تروح أوغاندا من غير ما تقابل محمود الجزار ألاقي السفير المصري في أوغاندا إحنا رتبنا مؤابلة مع الدكتور محمود الجزار أنا مش قادرا تخيّله أكيد مش ده محمود الجزار اللي أنا عرفته في الجامعة فاتت سنين طويلة لا هو هو هو محمود الجزار محمود الجزار لما الدنيا قفلت مش شغل كويس هو إيجابي هو متحرك هو مبادر و... ولقى نفسه حيبقى واحد عادي واحد عادي ويعيش محمود الجزار سافر على أغندا إيجابي تحرك محمود الجزار الآن مدير أكبر مستشفى في أغندي. وهو الدكتور المسؤول عن علاج كل الوزراء اللي موجود في أغندي. والسفير المصري في أغندا أي حاجة لها علاقة طبية لها علاقة بمصر بيجيب محمود الجزار أصلا محمود الجزار بقى نموذج للطبيب محمود الجزار خد جنسيا معاه جنسية أغندي ما كسفش وقال أنا مش, مش عايز لا لا لا لا هو فخور بده وبيتكلم اللغة السواحيلي ومراته أنا سألته كده بشكل يعني ساذج شوية قلت له هي مراتك مصرية ولا أغنبية لأنه مش متأخير لأن المرأة المصرية يعني طبعا المراتي مصرية وولادي مصريين و... وكلنا بننزل مصر في الأجازات بس إحنا عشنا هنا واتبيرنا هنا محمود الجزار بعد شوية المعامل أكبر معها التمريد في أغندا وطول عمرنا نقول التمريد وأصل ساعات التبشير بيستخدم التمريد محمود الجزار عم عامل أكبر معها التمريد مسلمين ومسيحيين محمود الجزار حالة المادية الوقتي حلوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. نجح قوي مع فلوس وأدبيا مقدر قوي قوي قوي أنا بحكي القصة دي للشباب المسيح اتحرك ما تعودش مكان ما تعودش تقول ما أنا مش عارف يعيش والدنيا صعبة لما الحكومة تشغلني اتحرك اتحرك في الحياة ربنا سبحانه وتعالى بيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مناكبها المنكب هو الكتف هاتها من كتافها تخلق القرآن بيقولك المنا هات الدنيا من كتافها امحط في الصخر وساعتها وكلوا من رزقه شكرا والسلام عليكم